وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَمْ نُرَأَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَتَمَنَّوْا مَا لَمْ يُؤْتَوْا وَمَا يَمْلِكُونَ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محذورا وقدمنا أَهْلُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا أَلَمْ نُلْقِ يَوْمَئِذٍ الْحَقَّ نُرْحَمُ فَوْقَ السَّمَاءِ وَبِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَاءُكَ تُنْزِلُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْأَحْقُ نَرْحَمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا وَيَوْمَ يَعْظُ الظَّالِمِينَ اسْتَمَعُوا رَسُولَ سَبِيلًا إِنَّ وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ خُلْدَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي يَا ابْنَ ذَكْرِي بَعْدَ إِذْ جَاءَ نَذِيرٌ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران منجورا وكذالك جعلنا لكل نبي نذرا من المجرمين وكفى بربك هذا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا